قل كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ أَلِفْ لَامْرِ لا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى زِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ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 آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون, ويذبحون ابناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن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 وَقَالُوا إِنَّا كفرنا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شك مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُذِيبًا قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذنوبكم ويوخركم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمي قالوا إن أنتم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 ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيد واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد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 وبرزوا لِلَّهِ جميعا فَقَالَ الضعفاء لِلَّذِينَ استكبروا إِنَّ كنا, كنا لكم تبعا فهل فَقَالَ لِلَّذِينَ لَكُمْ فَهَل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 أَمْرَ أَنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ ووعدتكم فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سلطان إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ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 مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يعتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قليب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشي وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الباب